észem és a szemem, a szemem a وش قال قال اني خذلت وانا لعين محارب النوم المشكلة بذني سمعت محات حكالي عنها علوم وش قال قال اني خذلت وانا لعين لو سعد كتبت والنمت حلم فيه كل يوم بحر الشقاه كلى سبحت لو كان مالي فيه مقصوم لو كان مالي فيه بدرك جا خلي نظرتك لكن بيني وبينك اليوم بيت الغلا لو ما هدمته ابني لا يلحقني اللوم بدرك جا خلي نظرتك لكن بيني على الهجر وصدم مروم مكساه قلب اللي ويا طيب قلب من ما حروم ويا طيب قلب من ما حروم و عد a csapari, gadd a lénjú. Szelte a lesá, a shocka szelte. És a mai nap a nyom nem tudom, hogy megyek a kormányi tudom, hogy